عن زهرة الإيمان والدر الفريد يتحدث القرآن ويات المجيد يتضح بالتفسير كوثار من هالعذب للخير والساق حيدار فاطم الكوثار والساق حيدار بل <تصفيق> زهرة الإيمان al faridah في Yit-Hadda Fil-Kur'an Wa-Yat-Al-Majidah Al-Zahra Al-Iyman طئمل كوفا ننه العريب للخيب لسا في حيدا طئمل كوفا لسا في حيدا فاطمه من العريب شو امضت فاطمة من النبي ويرث الطباعة فاطمة الفلك الوصي صارت شراعة فاطمة رحمة وأمان فيروس فاع الله على الحجج وام العوالي شمس حقي وبدتت غام المضالي شمس حقي وبدتت غام المضالي ويل بار ويل مختار الرضا ما مدو حبي الاخبار كل شمس وضحاها والمال هو المختار يقول رضا ما مدو حبي الاخبار كل شمس وضحاها من ايتلك وير ayta akbar men hal aziblil khair us saqi يا نور الايمان نور ما الفريده يتحدث بالقران واه لا مجيدنا بالتفسير اطيم الكوفاء منه العذب للخير والصافي حيكه فاطمه من الجليل لاثمن هديه فاطمه البار نصار بها نبي فاطمه وهي الوصي halwasi fatima والإمامة جاوثر مني المعبود جاهر رسولة تتروى به بنود إسلام وأصولة جاوثر مني المعبود جاهر رسولة تتروى به بنود لا مو أصوله واحد عش زهرة تصير من عندتي زهار من هالعذيب للخير والساقح ايدار راطم الكوثار والساقح ايدار فريدا يتحدث القران وا يا انت المجيد و انت محب التفسير قم ما بين افلاك الفضيله فاطمه هل قد وصلك هل ما جلينا فاطمه حكمتوا منها جديدنا مكرم من رب البريه تي توضحي الاسرار بي من رب وضحي الاسرار بي هل للرعيه لا جهد بالتذكير الحجه تظهر من هالعذب لي الخير والساقي حيدار فاطم الكوثر والساقي Al-Qur'an Wa-Yat Al-Majidah Al-Zahreti Al-Iyman Wal-Jurma Al-Faridah Yit-Haddafi Al-Qur'an Wa-Yat Al-Majidah يا في حي الكوثر يا في حي فاطمة كوثر منيل لا هوت قصه مو اي شيء سيرها يحيى السا بس عل ايان واخره ودنيا الى تكسرت عيان واخره ودنيا الى تكسرت عيان ليه دعاش ما احصم بالدنيا دبا اصعب يوم ما ينتظر منا مين له دعش ما عصوم بالدنيا روانا وين دبا يوم ما ينتظر معروف عنه يجير ساعه المحساه من هالعذب لي الخير والساقي حيدان فاطم الكوثر والساقي حيدان يتحدث القرآن ويات المجيد يتضح بالتفسير قاطم الكوفى من هالعذب للخير يساق حيدا <سؤال> فاطمة سير مخفي وي الحيدر تجل فاطمة يا معنى بس دبل حيم فاطمة احفه الله انت نوري القلم ما يقدر يواصفه لغز ربان النبي وعيت ريتة عرفه لغز ربان النبي وعيت ريتة عرفه عيدريني يا زهراء له اعجز للثاني وبالمدح والإطراء له قصر بياني عذريني يا زهراء له اعجز للثاني وبالمدح والإطراء له قصر بياني عدكم على التخصير عبد يحذر من هالعذيب للخير والساق حيدار خاطم الكوسار والساق حيدار في القران وا يا جل مجدنا وانت محب من هل عبيب للخيب لسه في قيد الشاعر طلال آل طالب الكاظمي